بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمل تستكثر ولربك فاصبر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 ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر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 بل يريد كل أمر إِمْ منهم أن يُتَعْصُحُ فمُنَشَّرَةَ كَلَّا بل لا يخافونَ الآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ فَمَا شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة